صلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنستكمن إن شاء الله ما بدأناه من شرح لكتاب النكاح من كتاب عمدة الأحكام وكنا توقفنا في لقائنا السابق مع باب العدة واليوم بإذن الله تعالى نبدأ في كتاب اللعن ولكن قبل أن نبدأ هناك بعض من هناك بعض من المباحث التي لم تذكر هنا في الكتاب نظرا لأنها لم تكن على شرط المصنف في أراد الأحاليس فسأعرض لها سريعا حتى تكتمل الصورة وتكون يعني نكون قد مررنا سريعا على جل أبادي الدكاح فلا نترك منها مسألة فهناك مثلا باب الخلع يعني نحن تكلمنا على الطلاق وتكلمنا على العدة وهناك باب عند العلماء يسمى باب الخلع ما هو الخلع؟ الخلع معناه ببساطة فراق على عوض يعني نستطيع أن نلجز باب الخلع في هذا في الكلمتين ففراق للنكاح على عوض فما معنى هذا معنى هذا أن بالنسبة للطلاق الشرع وضع العصمة في يد الرجل ورجل هو الذي يطلق المرأة فماذا لو أن المرأة كرهت هذا الرجل أو كرهت يعني معيشتها معها وأرادت أن تنهي هذا الزواج ترى أليس هناك سبيل لها لإنهاء هذه العلاقة التي ما عادت تحتملها أو صار هناك مشاكل لا تستطيع معها الاستمرار هناك باب باب وضعه الشرع لها كمخرج لهذه الحالات وهي ليست بالقليلة في الموجة المثالية، وشيء طبيعي جدا في التعاملات بين البشر أن يكون هناك تفاوتات. هناك إنسان طيب حسن المعاشر تستطيع المرأة أن تكمل حياتها معه حتى لو كانت هناك بعض الصعوبات. هناك إنسان حتى لو كان فيه شيء من القسوة والمشاكل، لكن تستطيع أن يعني أن تتعامل معه المرأة وأن تستمر الحياة. لكن هناك في بعض الأحوال. يكون هناك بالفعل صعوبة برحلة استحالة في استكمال هذه العشقة وقد لا يكون الرجل راغبا في الطلاق أو قد لا يكون راغبا في الطلاق خوفا من تكاليف الطلاق عليه نحن كما ذكرنا قبل ذلك أن الإنسان الرجل هو المطالب بكل تكاليف الزواج الماء لا تطالب بأي شيء من النحيل تمام فالرجل هو الذي عليه أن يأتي بالمسكن وأن يؤسس وعليه أن يدفع المهر وعليه أن ينفق على المرأة هذه من التكاليف التي وضعها الحق سبحانه على الرجال في مقابل هذا كان نهو القوانة في مقابل هذا كانت نهو العصم وبما أنفقه كما قال الحق سبحانه وتعالى وضعت العصم في يد الرجل وضعت القوانة للرجل بتفضيل الله أولا ثم بحق هذا الانفاق فهذا الرجل الذي أنفق هذا المال الوفير في هذا الزواج ثم بعد ذلك المرأة تريد إنهاء هذه العلاقة هل يغرم الإنسان كل ما دفعه ويخرج من هذا الزواج صفر اليدين ويبؤ الأمر عليه بخسارتين خسارة زواجه وخسارة ماله فهنا فتح هذا الباب الذي هو يعني يعتبر من أبواب التي يتلمس الإنسان فيها حكمة الشرع وعدل الشرع أيضا أن الإنسان إذا كره المرأة وهو الذي طلقها بنفسه فهنا في هذه الحالة هو الذي يغرم من الأموال لأنه هو الذي أنشأ وهو الذي أنهى أما إذا كانت المرأة هي التي ترغب في إنهاء هذه العلاقة فهنا جعل الشرع لها هذا الناب الذي هو ذاب الخلأ وهو أن تعرض المرأة على رجل أن تتنازل عن شيء من حقوقها المادية أو عن كل حقوقها المادية أو أن تدفع شيئا من المال كعوض نظير إنهاء هذه العلاقة من أين قلنا بمشروعية هذا الأمر؟ يعني ما هو دليل مشروعية الخلع؟ دليله في القرآن والسنة قال الحق سبحانه وتعالى بصورة البقرة فإن خفتم أن يقيم حدود الله فالجناح عليهم فيما افتدت به افتدت به أي, اي دفعت من مالها لتختلع به تفتدي نفسها بالمال تمام وايضا هناك يعني حديث موجودة في السنة منها الحديث المشهور حديث المرأة قاس بن شميس رضي الله عنه أنه انها اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم عفَّة ثابت بن قيس ثابت بن قيس قالت ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفرة فتقصد بهذا كفرة للعشير يعني هي ما كانت تطيق أن عاش معه لا لسوء خلقه ولا لشيء تنقم عليه في دينه ولكن لم يكن هناك قبول نفسي لاستمرار هذه العلاقة فهنا قال لها صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حذيقته كان ثابت بن قيس أمهر هذه الزوجة حذيقة كان هذا هو مهرها فقال لها صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تنهي هذه العلاقة هل تردين عليه ما له تردين عليه حذيقته فقالت له نعم قال الرائفة ردت عليه وأمره صلى الله عليه وسلم بفرقها تمام. طيب السؤال المهم بالنسبة إلينا التكييف أو الـ الـ يعني ما هو الحكم الفقهي بالنسبة لل للخلع هل يرى الخلع طلاق أم الخلع فسخ؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. هناك من قال الخلع طلاق ولكنه طلاق دائم. أي أن هذا الرجل إذا طلق مرأته وهذا الطلاق كان على عوض هذا طلاق مخصوص وله أحكام مخصوصة فإذا طلق المرأة طلق رجل المرأة وكان هذا في مقابل مادي هذا يسمى عندنا خلع والخلع طلاق باين أي أنه طلقها طلقة واحدة ولكن رغم أنها طلقة لكنها لا توصف بالطلقة الرجعية ولكنها طلقة بائلة تبين منه متى ما طلقها لا يجوز له أن يرجعها إلا إذا كان هناك عقد جديد ومهر جديد أي أنها تستألف معه الأمر كأنها لم يكن بينهما يعني زوج مجرد أنه يحسب عليه تطليقة واحدة حالها في حال التي طلقت ولا يدخل بها. فلماذا قالوا أن الخلع طلاق باين؟ قالوا لأن الرجل لو أعطية في مقابل هذا المال لو في مقابل هذا المال لو أعط الطلاق هو طلقها في مقابل المال. فماذا لو أنه أخذ المال ثم أرجعها بعد ذلك؟ لم يكن هناك أي اعتبار للخلي في هذه الحالة. فصار هنا العدل أن يكون هذا الطلاق بإنه لا يملك الرجل راعها أن يرجع ماء إلا بإذنها وإلا بعقد جديد ومهر جديد وهكذا طيب من أين قال أهل يعني أهل هذا الطلاق من أين قالوا أن خلع طلاق لماذا قالوا عنه أنه طلاق؟ قالوا أن هذا ورد فيه بعض الأثار في السنة منها مثلا في الحديث الذي ذكرناه منذ قليل حديث سعد بن قيس فيه في بعض الروايات يعني أن المرأة بعد طلبت هذا وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته فقالت نعم فقال صلى الله عليه وسلم ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة اقبل الحديقة وطلقها تطليقة فنجد هنا الله صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يطلقها فقالوا هنا في هذا الحال يكون طلاقه أي هذا الفراق هذا الخلع عبارة عن طلق بالفعل هذه اللفظة وهذه الرواية موجودة بالفعل في البخاري يعني البخاري رواها لكن البخاري نفسه حكم على هذه اللفظة يخبر الحديقة وتطلقها تطلقها حكم عليها أنها لفظة لا تثبت حتى عليها بالشذوذ بالشجود يعني حتى قال في آخر الحديث لا يتابع فيه عن ابن عباس يعني لا يتابع عليها على هذا النفذ فهو أورد النفذين أورد نفذ أمره بفرقها وأورد أيضا نفذ اقبل الحديقة وطلقها تطليقا ثم أشار إلى علة هذا النفذ أن هذا النفذ لا يتابع عليه إنما النفذ استابت فعلا الذي لا نرأ فيه هو أمره بفرقها فهو بنفسه رغم أنه روى الحديث لكنه رواه ويعني ذكر في هذه الرواية أنه هناك كرّاوي لا يتابع عليه في هذه النبضة ولم تثبت وبالفعل يعني أن قاد الحديث قالوا أن هذه النبضة نبضة غير محفوظة أما النبضة محفوظة وأمره بفراقها كذلك وردت بعض في بعض طرق الحديث أيضا نفس هذا الحديث وردت بعض الطلق التي قال فيها بعض الرواع وجعل الخلعة تطليقة دائنة جعل الخلعة تطليقة دائنة لكن هذا الحادث أيضا ضعيف فعندما ننظر في الأدلة التي استدل بها من قال بهذا القول نجد أنها أدلة ليست قوية هناك فيقوم آخر قال كلا بل الخلع ليس بطلق الخلع فسخ الخلع أصلا حكمه أنه ليس بطلاق هو فسخ فسخ لهذا الإيه لهذا النكاح وهناك فارق بين الفسخ وبين الخل وبين الطلاق ففي هذه الحالة إذا قلنا أنه فسخ لا يحتسب على هذا الرجل أنه طلقها أصلا لأن رجلا تزوج امرأة ثم بعد ذلك حكمنا أنه طلقها طلقا لو عادت له بعد ذلك تعود بطلقتين أما لو قلنا أنه حدث فسخ, فسخ لهذا النكاح في هذه الحالة لا تقسم عليه طلقات الأصلا انفسخوا هذا العقد وإذا أراد أن يعود لها بعد ذلك تعود له بثلاثة طلقات. هذا الفرق الأول الفرق الثاني أن الطلاق يكون معه العدة أما الفسخ لا يكون معه العدة إنما يكون معه أمر آخر ما هو الأمر الآخر؟ يكون معه الاستبراء استبراء الرحم ما معنى هذا؟ يعني أن المرأة إذا فسخ نكاحها، فلا فليتمنك زوج آخر حتى تخير حيدا يطمئن معها، يطمئن معها أن رحمها خلا من ولد للنكاح السابق. فيعبر عنها الفقهاء أنه يستبرأ رحمها، يستبرأ رحمها بحيدا. فهذا هو الفرق بين الخلع وبين بين الفسخ وبين الطلاق. فقال أهل القوم الثاني أن الخنع ليس بطلقه إنما هو فسخ طب لماذا استدلوا؟ ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن هناك رواية أيضا نلاحظ أن كل الخلافات بين أهل العلم تدور حول نفس الرواية نفس الوقاعة وقاعة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه ففي هناك رواية لهذا الحديث فيها ورد النفذ وهي رواية في في السنن أن الرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة وهذا نفذ واضح وصريح وهذه الرواية رواية صحيحة وتواردت الآثار بعد ذلك أيضا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن المرأة المختلعة تعتد بحيضة واحدة هذا ثبت بالفعل عن عثنان رضي الله عنه ففي الأثر المروي أيضا في السنم عند النماجة وغيره أن الربيع بنت معاوذ رضي الله عنها قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته ماذا علي من العدة فقال لا عدك عليك إلا أن تكون حديثة عهد به فتمكث حتى تحيض حيضة قال وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية كانت تحت ثابت النقيص فاختلعت منه فهنا في هذه الرواية صرح عثمان رضي الله عنه أنه قضى في هذه المسألة بما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر امرأة ثابت بن قيس بأن تعتد بحيضة واحدة فهذه آآ آآ يعني هذه المسألة تفارق تماما مسألة الطلاق لو كان, لو كان طلاقا نأمرت بعدة الطلاق وبالتالي نجد أن أقرب الأقوال بالفعل هو القول بأن الخلعة تسخن الرأي الراجح والصوات المسألة أن الخلعة تسخن وليس لطلاق بائن طيب هذا بالنسبة لمسألة الخلع من النحية الفقهية نلاحظ هنا في هذه الأحوال التي نتكلم عليها الخلع أيضا في هذه الحالة الخلع هنا يكون بعرض من المرأة على الرجل لينهي هذه العلاقة مقابل عوض الندي هذا هو المعنى الشرعي للخلع نقول هذا لأن هناك من يظن فيما أشيع حاليا من مفهوم الخلع خاصة عندنا في مصر أنهم يعتقدون أن الخلعة معناه أن المرأة تطرد الرجل وكأنها هي التي تطلقه يعني تذهب للقضاء ثم بحكم القضاء يعني تنهي هذه العلاقة وتطلق الرجل هي يكون الأمر كأنه تحيل عليها وصال الأمر بيدها هي هي التي تضلق الرجل وهي التي تنهي العلاقة هذا أمر غير صحيح هذا أمر لا علاقة له بالحكم الشرعي للخلع الحكم الشرعي في الخلع أن المرأة تفاوض الرجل على فراقه وتعوضه عن هذا عن أنثقه وتعوضه عن هذه الأزيجة ويكون هذا بموافقة, بموافقة الرجل وليس رغما عن الرجل لا بد أن يوافق الرجل على هذا. إذا إذن نحن نفرق هنا بين الخلع وبين الفسخ. لاحظ هذا جيدا. أنا لدي ثلاثة أحوال لإنهاء لإنهاء الزِ الزواج. أو لعله بالاستقراء يكون أربعة. الحال الأول حال الوفاة. الحال الثاني حال الطلاق. الحال الثالث حال الخلع الحال الرابع حال الفسخ سبحان سبحانه وقع الآن هتقول لأنت ترس عيد من شوية الخلع فسخ أقول لك اسبر قليلا الخلع حكمه أنه من الفسخ ولكن الفسخ أعم من الخلع الفسخ أعم من الخلع تمام حكم الخلع حكم الخلع أنه من الفسخ، يعني هو فسخ في النهاية. لكن الخلع يفترق عن الفسخ بأن الخلع يكون بالتراضي. المرأة تتراضي وتتصالح مع الرجل على إنهاء هذا علاقة بشكل ودي، في مقابل أنني سأعطيك مالا أو سأعطيك ما دفعته من المال. إذا وافق خلاص انتهت العلاقة. فهنا الخلع يكون من الفسخ. لكن أحكام الفسخ أعم من الخلع بكثير. فالفسخ أمر قضائي في الأصل المرأة إذا تضررت من الرجل المرأة إذا أصابها أو وقع عليها شيء من الإذاء في هذه العناقة المرأة لو حدث لها شيء من غياب الزوج أو انقطعت أخباره كيف نتعامل مع هذا؟ هل سدت الأبواب؟ لا هناك باب اسمه باب الفسخ وهذا له أسبابه هناك الفسخ للضرر، مثلا، لأن لفتره لفتره معنا هذا الرجل يسيء معاملتها ويضربها ويغينها وهكذا هذا ضرره. فهذه المرقه إذا لم يطلقها الرجل وإذا لم وإذا رفض حتى الخلع وعرض عليه مثلا، فهناك ربع للفسخ عن ترفع عمران للقضاء لو كان هناك ضرر. هنا إذا أثبتت هذا الضرر بالفعل، فهنا يحكم القاضي بفسخ هذه هذا الزواج. لماذا؟ بالضرر وهناك أيضا ما يسمى الفسخ للعيب الفسخ بالعيب لو أن رجلا تزوج من امرأة واكتشف أن بها عيبا منفرا وهي أخفته والعكس أيضا لو أن المرأة تزوجت من رجل وكان به عيب منثر وهو أخفاه فهنا يأتي الأمر الذي يسمى الفسخ بالعيب فإذا هناك باب للفسخ والخلع من الفسخ وليس الخلع هو كل الفسخ والفسخ هو كله خلع فإذا أعرضت أن أنبه فقط على أن باب الخلع لا يكون رغما عن الرجل الخلع يكون بالتراضي مع الرجل أما لو أن الرجل رفض كل أسلاب الصلح ورفض كل أبواب إصلاح هذه العلاقة فالأيضا الباب لم يغلق أمام المرأة يعني الأمر لا يصور كما يشاع من أعداء الدين أو يشاع من الجهال أما العلاقة الزوجية المرأة صارت مسجونة ومحبوسة المرأة إذا تعامل الرجل والمرأة بالأساليب الشرعية الطبيعية التي وضعها الحق سبحانه وتعالى لتنظيم العلاقة، لا يعني الكل إنسان حق، ولو كان هناك شيء من الشقاق أو الخلاف هناك إسباب متبعة حتى نصل إلى أمر من يعني طريق طريق من طريقي إما إصلاح هذه العلاقة وأن تكون العلاقة على وفق ما أراده الشرع أن تكون مودة وسكن ورحمة، أو أن يكون هناك فراق. والفرق يكون على درجات إما أن يسرحها بإحسان إما أن يكون هناك خلة أو لو كان هناك ضرر ورفض الرجل كل هذا فيكون هناك أبواب للفسخ بالقضاء طرح أمره إلى القاضي وهكذا تمام فهناك درجات للتعامل هناك درجات للتعامل الدرجة الأولى الدرجة الداخلية أن يكون هناك إصلاح داخلي بين الرجل والمرأة أن يكون هناك تذكير بالله وأن يكون هناك وعظ ولو كان هناك مثلا مشاكل أو شقاق من الزوجة يدخل عندنا باب اسمه باب المشوز يعني هو مفترض أيضا أن يكون هذا من الأبواب التي تبحث من النحاء الجقرية لكن سنختصره حتى يعني لا نطيل في الأبواب الفرعية فالرجل إذا نشهد عليه المرأة فيسلخها ويقدمها ويعرضها بالقول وإن لم يكن هنا يكون هناك الهجران في المضاجع ثم يكون بعد ذلك الضرب التعذيب وليس ضرب الإلام وضرب التعذيب ثم بعد ذلك إذا انتهت هذه الدرجات في أمور الإصلاح الداخلي هناك أيضا أمر أو خطوة بعدها ألا وهي الحكمان حكم من أهلية وحكم من أهلية هذا يأتي بحكم رجل يكون عاقل ويكون لديه شيء من البصيرة وهي كذلك بالنسبة التي برجل من عندها ويجتمعان يستمعان إن هذا من هذه ثم يقضيان في أمرهما في أمرهما إما أن يصلح بينهما وإما أن يحكم بأنهاء هذه العلاقة وهذه أيضا من الأمور التي يختلف فيها أهل العلم هل يرى يعني يكون أمرهما قضائي أم لا يعني هل حكمهما نافذ أم مجرد استشاري وأخر أن حكمهما نافذ يعني لو حكم بالطلاق يطلق وإن رفض يرفع عمره القاضي ويطلق عليه وهكذا يعني في مكفى عندي في القضاء الشرعي ما يسمى لطلق عليه يعني يضبر على الطلاق القاضي يخبره يخبره على الطلاق وإن, وإن لم يطلق يفسخ هذا النكاح في يد في يد قاضي في يد القاضي الشرعي أن يفسخ النكاح إذن الأمر ليس كما يصور أن الشرع أهدر حقوق المرأة وأن الشرع فرط في أمور المرأة وأن الشرع يعني يحيف على المرأة ويضع كل شيء في يد الرجل هذا ليس ليس ليس سليما على الإطلاق بالعكس يعني أن أن أن أن الشرع يجب أن بالمرأة بشيء أو بمجموعة من النصوص الشرعية التي جميع رأيها يعني الإنسان لا يكاد يتخيل أن يكون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يودع أممته أنه يوصي يو يوصي الأمة بالنساء، يوصي الرجال بالنساء، لما يوصي, يوصي أصحابه وأمهاته وصية مودع أنه استوصي بالنساء خيرا هذا أمر ليس رهيب أن يقف الرسول صلى الله عليه وسلم في أكبر محفل، أكبر مجمع للمسلمين، ويوصيهم في خطبة عرفة في في كل هذا الجمع الرهيب كبير جدا يوصيهم بالنساء. الأمر ليس, بـ بـ ليس بهذا بهذه البساطة بل وكذلك ويحض الشرع على أن الرجل الخير مع زوجته هو من خيار الأمة يجعل يعني علاقة الرجل لو أصلح الرجل علاقته بزوجته وكان معها رجلا صالحا في علاقته ويتقرب إلى الله بالإحسان إليها هذا يرفع قدره عند ربه دلوني بربكم أين بعد كل هذا يقول قال أن الشرع هذا حق المرأة وأنه ظلم من المرأة أي تكريم من المرأة أن يجعل الإحسان إليها مناطا للتكريم عند الله سبحانه وتعالى أن يجعل الرجل الذي يحسن إلى زوجته مقربا من ربه أي تكريم بعد هذا أي أي عز أن يجعل مقام المرأة والإحسان إليها مقام الذي يتقرب إلى ربه بالطاعات والنوافل والأذكار وقراءة القرآن والصيام والقيام وهكذا. لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ما يعني هذه الوحدة كافية لأن تستشعر المرأة حجم التكريم وحجم الاهتمام بها ووضعيتها وضعيتها في ال يعني في الموصوص الشرعية بصفة عامة. لما لما تكرم المرأة على مستوى الأمومة بعد ذلك وليس على مستوى الزواج فقط. وأن يعني يجعل مقامها أن يقال هكذا صراحة الجنة تحت أقدام الأمهات وليست الجنة في بر الأمهات لحظة دقة النبذ الشرعي أنه بسهر ما قال الجنة مع بر الأمهات نسأل. لا قال هكذا بالنبذ الجنة تحت أقدام الأمهات أي أن أي الإنسان الذي يجيره جنة يضع رأسه هكذا تحت قدم أمه إذا أراد أن يكون من أهل الجنة لما يسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحق بحسن صحابتي فيصلي بالأم ثم بالأم ثم بالأم ثم, بالأم ثم بالأب أنا أعجب من قرأة هؤلاء السفنة الذين يتجرؤون على دين الإسلام ويرمونه بالبهتان وأعجب أكثر من هذا من الجهنة الذين يسمعون لهم ويجعلون آذانهم كالكنيف يلقى فيه من كل القاذورات يعني إن كنت أعجب من الذين يتطورون على الإسلام فالعجب ثم العجب من الذي يتسمى بأسماء المسلمين وينتسبوا للإسلام ويكون في قلبه متسعا لهذه القاذورات هو قاذورة أصلا هذا الذي يلقي لهؤلاء السمع ويقع كلامهم في قلبه إنما هو كنيف متنقل هذا اختفى منه وصف الآدمية فضلا أن يكون مسلما صلحا الذي يستمع لمثل هذه الأمور وتجد موضعا في قلبه هذا قلب كالكنيفة أو كالحش لا يلقى له أصلا ذلك يلقى له اذهب بشبهاتك إلى الدحين لكن أن تقف وتجادل وتناطح وتقول هكذا لن تصل للمحالة التي يسمع لك أصلا فيها المهم نعود إلى ما ذكرناه فنقول أن ال هو فسخ كيف يتم الخلع يعني من الناحية القرائية كيف يكون الخلع ف نحن تكلمنا مثلا على الطلاق وذكرنا كيف يكون الطلاق ونا ذكرنا أن هناك للطلاق الفاضل لفظ صريح ولفظ إيه لفظ كنائبي فكيف يكون الخلع كيف نحكم أن هذا الذي حدث ليس بطلاق إنما هو خلع عندما يأتي رجل ويسأل حدث كذا كذا كذا كذا يقول الفقيه أنت طلقت امرأتك في حالة أخرى يأتي رجل الأسعر ويقول حدثت كذا وكذا وكذا، يقول له الفقيه أنت هنا اختلعت امرأتك منك أو خلعت امرأتك فما الذي يعبر به عن الخلع فالعلماء قالوا القاعدة عندي كل طلاق على عوض يساوي خلع إذا طلق الرجل امرأته قال لها أنت طالق وكان في مقابل هذا الطلاق خلع هناك مال وعوض هذا لا يختسب طلاق هذا يكون خلعا لا تختسب طلاقا ولا يكون هذا من الطلاق إنما يعتبر خلعا هذا لو طلقها طلاقا صريحا طب ماذا لو طلقها طلاقا كنائيا نفس الحكم لو طلقها طلاقا كنائيا كما يقول له مثلا يقول لها الحقي بأهلك ويأخذ في المقابل هذا المال وهو ينوي أنه فراقها. هذا هذا يعتبر أيضا خلعا كذلك يقع الخلع باللفظ الخلع الصريح خلعتك فسخت لك لكاعتك وهكذا فديتك فكل هذه الألفاظ اعتبرها يعني أهل العلم أنها من النفوذ المعبّرة عن الإيه عن ال الخلع طالما أن الأمر منوط به إيه منوط به أن يكون هذا في مقابل علم إذا مختصر الكلام خلع على عوض يساوي طلاق على عوض يساوي إيه يساوي الخلع فإذا بعد لو حدث هذا الخلع ما الذي ينبني عليه ينبني عليه كالآتي أول شيء انتهت هذه العلاقة فسخ هذا النكاح يستحق الأمر الثاني يستحق الرجل هذا المال عظيم إيه الآن أول شيء أول خطوة فسخ النكاح ثاني شيء أن هذا المال صار حقا للرجل تمام؟ طيب ماذا ماذا لو أن يعني هل الشرق هل الشرع هل الشرع وضع حدا وضع حدا لما يتصالح عليه المل بمعنى الرجل قد يكون قد أنهر المرأة خمسين ألفا تمام المرأة أرادت أن تختلع عنه فرفض أن يسرحها إلا نادفعت لها له مئة ألف وقال لقد أنفقت كذا وفعلت كذا واعطيت من كذا وكذا وكذا فلا يعوضني إلا مئة ألف هل هنا يجبر الرجل على أن يطلقها على هذا؟ على ما أعطاها فقط يجبر أن يطلقها على ما أعطاها من المهر فقط أم ماذا؟ تمام. مذهب ظنهور أهل العلم أنه لا يجبر على شيء وأنه يصح بينهما أي صلح طالما أنه كان بالاتفاق بينهما والطراض وذلك لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به فهذه اللفظة ليس هناك فيها حد لحدها و. قالنا أنه كان أمر بالتراضي بينهما فلا لأسف هذا. وعلى يعني على الصعيد الآخر هل يصح الخلع مع التنازل عن العوض هل يجوز؟ هل يجوز للرجل أن تختلع منه زوجته ويتنازل هو عن العوض هنا بقى كما قالت موسى هناك من أهل العلم قال لا يجوز وهذا يعتبر طلاق لأن قاعدة عندي هو سيطلق لو كان الطلاق على عوض صار فاسخ أو صار خلعا طب ماذا لو لم يكن هناك عوض راجعنا للأساس أنه يكون طلاقا تمام فهذا يعني القول على لو يمكن القول كما في أهل العلم لكن الحياة ولت رأي قوي الفرع الذي ردحه شيخ الإسلام أنه قال أن هذا يعتبر خلعا لماذا؟ لماذا؟ قال لأنها طلبت منه الخلع هو لم يبادر هو إلى الطلاق وهي عرضت المال فإذا كان في الأصل هناك إيه؟ هناك عوض لكن الزوجة تخلى بنفسه عن حقه يتم اعتبار وجود الـ إ اعتبار المقابل المادي أو العوض المادي اعتباره فعلا أنه موجود بفعل. ثم تنازل عنه هو الزوج بنفسه، فهو الذي تنازل عن حقه، فصار هناك كما يكون هناك تصالح عن حقه هو، فخلعها و. كذلك تنازل عن, إيه؟ تنازل عن المال فيعتبر هذا هذا يعني يعني هذا المصار نهايته في للنهاية أنه يعتبره خلعا ولا يعتبره طلاق وإن كانت كما ذكرت لكم أمور ألهم على أنه طلاق وأنا أمير إلى قول شيخ الإسلام لقوة ما استدل به طيب هذا بالنسبة إلى الباب الذي يسمى باب الخلع ف هناك أيضا كتاب يعني باب آخر يتكلم عليه أهل العلم في سنة الكلام عن العلاقة بين الرجل والمرأة العلاقة الزوجية هناك باب يسمى باب الإيلاء وهذا أيضا لم يرده هنا المصنف نظرا لأنه لم يرد أيضا فيه أحاديث على شرطه أو لعنه ذكره في أبواب أخرى مثل على كل سوف نذكره أيضا سريعا ما معنى الإلاء ما معنى آلى آلى الرجل ما معنى آلى الإلاء آلى يألو إلاء أي حلف الإلاء من الحلف وأشير هنا إلى خطأ يعني شائع جدا لدى كثير من الناس يقولون يعني عندما يعبرون في تعبيراتهم الدرجة عندما يقول إنسان والله هذا يكون كذا وكذا فيقولون إيه هذا يتألّى على الله يتأله على الله يعني يعتبر كلمة يتأله على الله أي أنه يعتبر من نفسه إله أو أنزل نفسه منزلة الأنوثية وهذا خطأ شائع يعني الحديث المذكور من الذي يتأله على الله يتأله هنا ليس بمعنى يتأله أو يعتبر نفسه إله تمام تمام إنما يتألى بمعنى يحلف ففي في في هذا الحديث أن هناك رجلا قال والله لا يغفر الله لك فحلف أن الله لا يغفر فنص الحديث من الذي يقسم علي أنا وأني لا أغفر أنت لماذا تتحدث كما لا تعلمه ولماذا تتكلم بغير علم ولماذا تتكلم على الله بغير علم بل وتقسم على الله ان الله يفعل كذا فلقد كذبت على ربك فلجاء كان عقوبته ان الله غفر له غفر له وعاقر هذا الذي حلف فكلمه يتالا يعني يحلف تمام اته الاء اصلا باب الاء معناه ايه معناه الحلف من الزوج على أن يقرب زوجته أن يهجر زوجته ولا يقربها هذا هو الإله ودليله في في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن نفاء فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع علي. تمام؟ فما هو يعني ما الذي نستنبطه من هذه الآية؟ نستنبط من هذه الآية أن الحق سبحانه وتعالى سد بابا من أبواب الفساد في العلاقة بين الرجل والمرأة. في الجاهلية كان الرجال لا يعتبرون النساء شيئا أصلا. يعني لا لا لا يجعلون لهم وزنا فالرجل يتزوج المرأة وإن غاضب منها قد يتركها كالمعلقة هكذا ممكن يتركها في السنين هكذا لا يقربها فلا هي زوجة ولا هي حرة وقد يقسم عليها هكذا أن يتركها كالذاب المعلقة طبعا فهذا بالطبع إذاء عظيم جدا للمرأة أن تترك هكذا فلا هي بالزوجة ولا هي بالحرة فهنا الشرع وضع حدا لهذا الأمر فلو أن هناك شيء من المشحنة والغضب بين الرجل والمرأة قد يصدر من الرجل في حال ضيق وحال غضب أنه يقسم أنه لن يجلس مع هذه المرأة أو لن يقربها وهكذا فالشرع وضع لهذا الأمر حدا لا يترك هكذا فجعل له تربص لمدة أربعة أشهر يضع له حدا أقصى أربعة أشهر لك أن تهجر هذه المرأة لمدة أربعة أشهر لحد أقصى لا يزيد على هذا طب ماذا بعد الأربعة أشهر؟ بعد الأربعات الأشهر كالآتي إما أن يعود ويمارس حياته الزوجية فيجامع زوجته ويعطيها حقوقها الشرعية ويحسن إليها في عشرتها أو عليه أن يطلق فليس له حقوقها المصانى شرعا فقد يكون هناك شيء من يعني بعض المواقف تحتاج بالفعل لهدوء أعصاب ول يعني للبعد قليلا وهذا بالفعل يعني هذا هذا واقع ومشانات في الحياة يكون هناك بعض الخلافات لا تصلحها إلا البعد يعني يعني ابتعد هذا عن هذه وهذا رعاه الشرع الشرع لم يقل له لا تبتعد عنها إطلاق لا أزل له في البعد عنها وهذا من حكمة الشرع أيضا لا تضيق على على البشر في هذا وكثير من المشاكل تحل بالزمن لا تحل بالكلام مجرد فقط أن يبتعد الطرفان تهدأ النفوس ثم بعد ذلك يمر تمر هذه العقبة ويستطيعان بعد ذلك يعني أن يكملا حياتهما بشكل طبيعي. لكن ليس هذا إلى الأبد. هو له أن يعني له أن يعني بعد هذا الحد الأقصى لمدة أربعة أشهر. بعد ذلك يعني شرع قال له لك طريق من اثنين إما أن تستكمل العلاقة وإما أن تنهي العلاقة. طيب هذا الإنسان ماذا يعني هذا يعني بالنسبة للإنسان الذي أقسم ألا يقرب زوجته بشكل مطلق أو أقسم ألا يقرب زوجته مثلا لمدة سنة مثلا يعني هذا يقال له لا أنت سيحكم عليك بحكم الإيلاء عليك أن يتربص لمدة أربعة أشهر وهكذا. طب ماذا لو أن الإنسان أقسم أن أل هنا طالما أنه في الحد الأدنى أقل من أربعة أشهر، فهنا لا ندع لأن هذا من التهذيب والتربية. فأيضاً بالنسبة في حياتنا العامة، نعم يجوز للإنسان، يجوز نقول يجوز، لكن نلاحظ. هذا لا يكون سلاحا أخرقا يعني على الإنسان أن يكون لديه من الحكمة كيف يستخدم هذه الأمور كأسلحة لمعالجة الحياة وليس كأسلحة ضد شريك الحياة بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تتبعت سيرته تجد أنها هناك الكثير من المواقف التي حدثت وكان فيه شيء من الغضب وكان فيه شيء يعني من الأمور التي قد تنتقد، لكنه كان يغض الطرف، يتغافل عن كثير من هذه الأشياء، يتعامل بالسناح، ويحسن العشرة، ولا يعني يضيق على أزواجه ولا على أهل بيته، ولا ولا حتى على الخدم. يعني سيدنا علي يقول. لزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة سنين ما قال لي يوما أفت ولا قال لي, لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله هذا إعجاز هذا إعجاز بشري بالفعل بلا مبالغة هل تستطيع أن تعيش مع إنسان واحد لمدة لا أقول تسعة سنوات لمدة سنة واحدة ويتعامل معك بمثل هذه المسامحة لا يتأفف من أعمالك مهما بدت ولا يقول لك ماذا تفعل وماذا لا تفعل لا يمكن لا يمكن بالفعل هذا إعجاز بشري فالذي كان يعامل أهل بيته بهذه السماحة بهذه السماحة أيضا علمنا أنه قد يستخدم هذا السلاح لعلاج بعض الأمور ولكن لا يكون هذا هو الحال الأدنى. استمع أي خلاف يكون هناك قطيعة وتدابر وبعد وهكذا لا كما يقول العرب فليكن آخر الدواء الكي وتستخدمش كده دايما كل بق كل أسلحة مرة واحدة لا يكون هناك تجرب. لو كان هناك أمر كبير أمر عظيم بالفعل يستحق هذا ماشي ممكن يعني يستخدم في هذه الأمور. والأصل إحسان العشرة كما أن الأصل بمرأة طاعة الزوج وإكران الزوج كذلك حق المرأة على رجل إحسان العشرة وأن يكون هناك يعني شيء من الإزاء وكما أن المرأة مأمورة أن تتقي الله في زوجته كذلك الزوج مأمور بأن يتقي الله في زوجته وأنه مستخلف فيه الله سبحانه وتعالى ما جعل هذه العلاقة هبلاً إنما هذه من ضمن الأمور التي سيحاسب عنها العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يعلم الإنسان أنه في موقفه هذا مسؤول بنادى ربه فكما أن وضع وضعت الطعامه والمسؤولية في يد الرجل فخ... وضعت كذلك هذه الأسئولية في عنق الرجل كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته سيسأل أعدل فيهم أم لا يعني دون الأمور التي الإنسان لا يضع لها وزنا أنه سيسأل عن أهله وعن ولده ستسأل يعني بعض الأباء مثلا يسرفون في معاقبة الأبناء يجد الأب يسرف جدا في معاملة ابنه ويقصو عليه ويضربه ضربا مبرحا لاجل عمر تافه جدا هذا من الظلم والبغي الذي سيقتص منه يوم القيامة أن تأذن لك فقط في أن تعلمه وأن تؤدبه حتى لو ضربته يؤذن لك في القدر الذي يؤدبه ما زدت على هذا فهذا من البغي كما قال الحق سبحانه وتعالى أيضا في حق المرأة الناجس فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إياك تتعدى المرأة خضعتهم وطرمى فنتزودهاش بقى اعلم أنك ستسأل عن هذا ستسأل عن هذا وستحاسب وكذلك المرأة تنظر من هذا المنظور تعلم أن حقها لن يهدر لنا آخره ولما حساب هذا الزوج الذي ضغى عليها وظلمها فهذا سيقتص منه يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقتص للشاة التجلحاء من الشاة القرناء فما ذلكم بالبشر فمثل هذه الأمور أيضا يعني يعني نأخذها من باب الدرس الفقهي فأيضا يعني لا مالع من أن نشير إليها كمن الناخية التي يعني الأخناقية ومن ناحية التعامل فلا انتصال أبدا بين هذا وذلك أه طيب هناك يعني من المفترض أن نتكلم طبعا باب اللعان لكن أعتقد من وقت طول بنا فنرجعه إن شاء الله بإذن الله للقاءنا القادم سنأخذ باب اللعان ونأخذ معه أيضا بعض بعض الفرعية ومنها الظهار يعني أنا أخذ لكم هذا حتى تذكروني أنني لم تتحدث عن الظهار يعني المرقبة ده بإذن الله نشرح اللعان وذكروني بالله عليكم أنني لم أشرح بعد الظهار ويعني يكون من المناسب أن نذكر هذا مع ذلك بإذن الله دهال طيب قبل ما ننصرف هل في أي استفسارات. لو اختلعت المرأة من الرجل يجوز لها بعد ذلك يجوز لهما ان يعقدا عقدا جديدا اذا اختلعت المرأة من الرجل هذا مجرد فسخ للنكاح السابق، ويجوز لهما عقد نكاح جديد اما الذي اما الذي تنها علاقتها مع الرجل تنتهي العلاقة بين الرجل والمرأة ولا يجتمعان أبدا بعد ذلك فهذا هو اللعان والعذب بالله هذا ما سنتكلم عليه مرة قدم هذا بالفعل لو انتهت الحياة الزوجية باللعان باللعان لا يجتمعان بعد ذلك أبدا آه المقدار المقدار الملا الذي الذي يكون خلو عليه لم يحدده الشرع وله وله ان يشترك عليها مبلغا لا بأس بهذا يعني هنا هنا يعني من باب الايه يكون من باب يعني دائما القاعده عند أهل العلم باب الصلح أوسع من باب الايه التقاضي يعني ما نستطلح عليه أوسع من باب ما نتقاضى عليه هناك الفرق بان نأخذ منك حقي وبين ان اصطلح معك على شيء من الايه من الامور سواء كانت ماديه او معنويه لا الخلع لا يدخل في أحكام الطلاق نهائياً، فيجوز له أن أن يخلعها في طهر جامعها فيه يجوز أن تختلع في حال الحيض يعني كما ذكرنا أن الخلع كسقم. والفسخ لا يأخذ أحكام الطلاق فهو أوسع أوسع بكثير من باب الطلاق الذي قيد وجعلت له هذه الضوابط التي ذكرناها. نعم إذا اختلعت فستبرق. الاستبراء يكون بأن تنتظر حيضة تمر عليها حيضة هذا إن كانت تحيض أما إن لم تكن تحيض فتنتظر حتى يمر يعني عليها يعني فترة زمنية يعني على الأقل فترة شهر أو كده حتى يعني يطمع أن تماما إلى أنه ليس هناك أثر بالحام طبعا يعني هذه الأمور صارت حاليا من السهل التعامل معها من الناحية الطبية يعني لم تكن مرأة أصلا فحيد أو ليس لديها دورة منتظمة من السهل يعني أن يكون هناك استبراء للرحن أو انتظار لبيان حمل الأمر صار أسهل بكثير يعني من مما صار قديما يعني أما كنا نتكلم عن الاستبراء يعني أنه توم هالفترة حتى بالنسبة للمرأة التي لا تحيد يعني توم هالفترة حتى يستبين حملها إن كانت إن كانت حامل لهم تفاصيل كثيرة في هذا الأمر يعني أمر حقيقةً صار أسهل حاليا حتى لا لم يجامعها فيقولون عليها أن تعتد بحيضة نظرا لما ورد في ألفاظ الحديث يعني تصير عدة هنا حيضة حتى لا لم يجامعها كما ذكرنا عن الصلع الراجع فيه أنه فسخ ولاسب طلاق لا يجوز له يا سليم لا يجوز له أن يأخذ ما هو أكثر من المهر يجوز له لو استلح على هذا ويجوز له أن يأخذ أقل من هذا ويجوز له أن يتنازل هذا هو أرجح أقوال أحيان ليس هناك حد ضابط لما تفتدي به المرأة قد تفتدي بالقليل أو تفتدي بالكثير نعم لا بأس لا بأس لا في سؤال خارج الدرس لا بأس. لا بأس أن يكون السهو بعد ذلك بعد السلام لو أن الإنسان نسى سجود السهو قبل السلام فلا بأس أن يأتي به بعد السلام حتى لو نسيه بعد السلام قال أهل العلم لا بأس أن يأتي به لو لم يكن هناك فاصل طويل يعني إنسان سلم ونسى أن يزبط سجدتي السهو ومر وقت قصير ثم تنبه ولم يكن هناك فاصل طويل أو لم يكن هناك قطع بالكلام الدنيوي، ففي هذا الحال يجوز له أن يثبت سجدتها السابق أما لو كان القطع طويلا فقرع على ما ينصرف ولا شيء عليه بإذن الله تعالى لا وبعد الأذكار يعني ده, يعني ده إن شاء الله فاصل قصير وليس طويل يجوز له أن يثبت بعدها إن شاء الله أوفكم الله تعالى. تابعنا بإذن الله على خير. في الأسبوع القادم سبحانك اللهم وحمك أشهد أن لا إله إلا أنت. سأكرك أتوبليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.